بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن الرحمن بسم اسماء الله يدل على انه عظيم الرحمن في عباده اسمها أنها معظي عبادها رضى الله عنه عظيمها مكشوفها باهت الرحمن الله سبحانه وتعالى الرحمن يذكرنا بذلك رضى الله عن عظيمه الله سبحانه كبيرها. لأن الله سيكتفكر ورا واحد تبعينه عينه نعلم الله علم القرآن إلا أن القرآن نحن من العظم النعام من مجرى من إلى القرآن، ما هو منتقائك هالحظية؟ أنه من العظم العظيم هي مكشوبة تبيرها كل واحد نعم ورحمة الله أعبادها سن علمهم القرآن هذه نحن الكبيرة فنعلمنا الله القرآن ونزل عيننا القرآن ويعلمنا أهل القرآن وهذا نبقى القرآن خلق الإنسان وهذا هو من نعمة نكشوفها العظيم حلل الإنسان من نعمة نعمة من الإنعمة علمها البيان وعلمها البيان يعني أفتاح عن التعبير الكلام وبيان له من نعمة نعم من نعمة العظيمة فالبرين نحن نسجيها إلى شكره ونشكر على هذا النعمة العظيمة ولا نشكرها والنساء ولا نشكرها والخطوة إذا أجل مع الشرطة نقول بحسنة قال أشخاص جمعهم يعنيهم هم هم حساب لكم ايها الناس، هم يحسبون دائم حساب وفي في منازلهم، بنحسب عليهم وتعليهم جديد، والنبي هو شجروا يسبذان، النبي قالوا نشجر الصغير، قال ان أن الأشجار الصغار والكباد بسبيل الله يعبين جادم. يقال لاراده الله يقول الله يحبب الارض وخرجه قال فدع الله فدعي قصوره وطول الامطاره تخرجي ثماره وخرج استثمارها تشهد الله يعني ما لا تنقل ما بتتابع ما بتتابع على اراده الله الأشجار لاسى اصرار ولا ربع. هي بتنقل في على حسب ما اراد الله منها ما بالشديد اتبع على الله من الاشجار والسماء رفعها لورا ووضع الميزان. ووضع الله الناس في الأرض العدل بشرى عسماء ووضع الله من ااا ااا اشرى عسماء ااا منها شرا البشر من في الأرض الله سبحانه وتعالى الريجا الوضع في في في الحد. وكد يكون الميزان ها ميزان هذا لكن ما هو هذا الحقيقه هي الفرق بين الاستثمار معها والميزان الذي بالجنوب الشكميزان قالكم انه هو ميزان الفرق هذا بين حق ارباع الملي بيجي بين الحكينا على ابو 나라 مؤمن له تاثيره المؤمن هو قالوا انه يعني ممكن يجي منا شيء بين الملحه وعليه وزن له ولا تفسروا الميزان وبيقول إيه عن مدي من الله في في حق فنحن نقول لازم ميزان ولا تسوو ميزان. ولما الميزان ميزان عنه هو الحق. وضع الناس الله الميزان. والأرض وضعها الأنا. وضع الله الارض محدها للانام ليش عرضها فيها فات فيها الأرض. والنحو لا الأبطيان فيها فا أبطيان هو كثير، هذا يعطيهم واسعين أنملنا، في هذه الفواحة. إن حديثنا يعني بيجي المطية في في كلهم أخبار هو كم, كم من العصر والريحان ووفي هذا الحد العط من من هذا الحد يعني من هذا. الأوراق حقتها ولا تنمو، وطبعاً ما يقولونهم هل راح يهدي بالشنبه، وبعضهم قالوا إنهم من هذا والله حقتها ولا الأوراق حقتها، الأوراق ورد صنحة، طبيعي آلاء ينبهونا في ذلك، تلاحظ في عيد عيد على ما من ده؟ يعني لما ما عم حقيق يحصل الهلاكه والله حول الحق وايش بده ينها انه كلام انت يومين من اسراء حصل صار حكى طريقه حق يعني شايف اللي كان بكذب هاي الازواج صار الانسان من صار صار من طيب يعني تحديات بس بخصوص انه واحده إذا نفعها وذلك يسدونه من التنانير ومقادمه وخلق الجانا من ما يجي مننا وخلق الله هذين أصلهم أو أولهم إن الله أحتياجه لنا الله أحتياجه لنا فبأي آلة أردكم ما تكذبه فبأي نعمة من الله أردكم عارف إنسان جيبات هذا الحالي لها ونصدقنا الإنسان وخلق الجانا سبحانه وتعالى عطا حمان هو رب المشدقين و رب المغربين الشمس معها مشدقين في الشتاء و في الصيف و معها مغربين شتاء الصيف فبأي آلاء ربك ربكم ما تقدم عن ربكم أي آلاء عزة الجنبات تقدموها؟ لأنها من الله أشتاء والصيف ولكن يعني مواسم مواسم مواسم مواسم مواسم مواسم مواسم مواسم مواسم مواسم مواسم مواسم مواسم مواسم مواسم مواسم إذا مواسم مواسم مواسم مواسم مواسم مواسم مواسم البحر مواسم مواسم البحر مواسم مواسم مواسم مواسم مواسم مواسم مواسم مواسم مواسم مواسم مواسم مواسم مواسم مواسم مواسم مواسم مواسم مواسم مواسم مواسم البحر, البحر, البحر, البحر. البحر مواسم وما جربها ما جربها إلا إنها تريضان في في أول قبر الله قرر يزيد يعني إن بسلوك البحر الأحمر من أسفل حيواناته وأشجاره وملوحته ويعني نوع الماء وكثافته خير من العسل الأنبس البحر اللي من باب المندب اليمن واشن انتبهوا الهندي دي ده ده ديش انتبهوا له معنا هم مختصين كذا ان الاوضاع لها مختصين حيوان داخلي حيوان ظاهر اشكال داخل اشكال ظاهر مو حد داخلي هم وحده ثاني عندهم مختصين بينهوضح اني حاجه نادي طبيعه على طبيعه اخرى كل واحد يحمي طبيعته في السيد فباي هذا يرد هناك عندنا عين عم بات كذبوا من عم ربهم يخرج منهم ال والموجات من البحر يجمع مع ان كل واحد يحمي شخصيته وطبيعته فبيأله يربيهم بس كذبا ألا يربيهم يربي يعني إن علا إن علا وأي أي دعوة بس كذبوا بهاي ما يفهم كذبوا من عم لأن إن علا هذا بترى ولاه جواري المشاة في البحر جالس على رأس محمد على أسفل فهل الله تجد في البحر هذا الجبال يعني, يعني يتفكروا فيها كيف أنها تجد على الله وما الله بالرياح ويردها ويقفلها لها يعني يتفكروا في آلة الله ونعم على سخضرنا البحر يقفلوا على البحر فبأي آلة ربكم ويسكذبات؟ لا يمكنكم ذلك النعمة لنعم. كل من عليها فان يعني الله كل من عليها بايها لكل موت ويبقى الهرب بهذا الجلال الأكبر ما باقي لله سبحانه وتعالى بايها كل شيء أما بايها هو الجن والإنس هذا باقي لله باقي لله العظم والجلال فبأي آراء بكمات كذبا أي... وهي نعمة حينها الناس اللي هو تسمو جائحيهم لبعث نعمة المظلوم حين ظالم ومظلوم ويرجع من المظلوم نصفه ويرجع جزائه ونتعود منه الله يجزاه نعمة الله ويهل حد يلعدوه بيعذبنه يسألهم في السماوات والارض كل يوم من رجع من في السماوات راض بيسأل الله من فضله ولا من الحزاء برحمة الله ولا بتنفخ الحزاء برحمة الله كلهم بيسألوا هذا السماوات راض بيسألوا الله من فضله بيسأل الحلو ولا بيسأل الله من فضله يعطها رعينها يسبحها والطيور والدياج والاحترقس والانصار والحيوانات اللي لا يسافر ينوله بيسأل الله من فضله وبيعطيهم كلهم من فضله ولا فضله ولا, فضله ولا وهو كل يوم إنه في شأن الله كل يوم بيجي إشان يعني ييجي كل يوم تقوى غير ما تلبس اليوم الأول. فايجي اليوم موت فلان وبحياة فلان ويولد كذا ويموت كذا وتموت أمه وتحيا أمه وليز. ثاني يوم يقطع الرياح وينوم مطر في ذل اليوم وذل اليوم يهب رياح ذل اليوم يهب كل يوم الله بيجي يقدر كل يوم شأن كل يوم شيء بأي أراء يربطونا في الجبان؟ يا الله، سلف رغبهم أيها التجران على تهديد من الله، والله ما يتفطر، الله سبحانه وتعالى ما هو مثل الناس يتفطر إذا قديش شيء، ما بلامد الله، يعني إحنا نقول عن زمن قتال العرب، تكلب من ذكرى من العرب إذا أحد قديش حدث بالله بتفطر منه، الله سبحانه وتعالى هو ذا ينتقم الناس من المخدرين والكفار فيهم يوم يقطع لهم معنها وفارق سبحانه وتعالى. بي. لا عظماء إلا واحد منهم خلق في الأرض. فبأي آلاء ربكماتك الذبان؟ يا عشر الجن والإنس، إلا استطعتم أن تهربوا من أرباب السماوات والأرض؟ فهمت؟ لا تهربون إلا بسلطان. تعالوا الله للجن والإنس. إذا استطعتم أن تهربوا من الله وتخرجوا من سلطانهم ما منك فهربوا. لا عدل حكم الله، بعذابه ولا يحكم بموت ولا كمال بدر. فلا يموجكم ولا يعذبهم ولا حسبهم فهربوا ولا خرجوا من أرباب السماوات والأرض. قال ما لا ثم لا بيهتم. لا بيهتم. لا يهتمون تحب لا بجواه من ما نعفهم <تصفق> <تصفق> في جواه على المفروض تحب السماوات السماء ترى كَبِئْي أَرَابِيُّهُمْ أَجْرَدُهُمْ يُصَلِّ عَلَيْكُمْ أَجْرَاءً طَنِّ النَّارِ وَالْحَسُنَ فَلَهُمْ السَّلامُ وَلَعَلَّهُمْ أَجْرَدُ الْإِسْبَاعِ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ عَلَىٰكِ الْبَعْضُ الْنَّاعِ ونحسن ما لا يمكن ان يكون هذا هو ان يكون هذا هو هذا هو ان يكون هذا هو ان هو ان يكون هو هو ان يكون هذا هو ان يكون هذا هو ان يكون هذا هو ان يكون هذا هو ان يكون هذا هو هو ان يكون هذا هو ان يكون هذا هو ان يكون هذا هو ان يكون يسوفرهم على طريق كثيرة مثل الله نبدأ ما عبشه السماء الزكاق الزكاق الزكاق فأقول لي لا لا يا ربكم هتكدبهم في يوم إذا شكل السماء متحفظت فهو يوم البيانات يحيي الله الناس بعد ما يحطب السماء والأرض في يوم إذا لا يسأل عن دبني الإنزم ولا يوم الله على أفاهم الناس يمعهم عبد الله يحاصلهم الله ويجعلهم بعد حد, حد.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 ولكن يقولون ان يكون هذا هو المكان الذي يمكن ان يكون هذا هو حار الذي حار بين يكون هذا هو المكان الذي يمكن ان ولمن هذا هو المكان الذي يمكن هذا هو المكان الذي يمكن ان يكون هذا هو المكان قال يمكن الله يكون هذا هو المكان الذي يمكن ربه يكون هذا هو المكان وشرفا يجب ان فروع ان يجب ان يجب ان يجب ان يجب فروع يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان فبياني انا امر في هناك جدا في هنان كلتا في هذه الجوانب وكل نوع من الاغصان وكل سنه من اخراض الفواكه لا عن فبياني انا امر في هناك على فرش فطائنها مسترب وجنجه وجنجه جينده لا يبعد على فرش القطانه حقتها من حليب والقطانه حقتها جالسه ما عليها مدره بيروح وجاء الجنة سيدان أسمار دانية قريبة ما بستاقد طوع الشبل قريبة في أي في ربه ما استجدان فيها النقص إلى هالطرف الجنة حقتهم يخاف مجانا ضده نقصها الطف يعني حور عين نقصها الطف ما هم لا ولو عنده الناس ما هم طول حاجة لم يدخلوا لأن قبلهم ولا قبلها دي اي رايكم في كمال سيدنا كانهم بيغوتوا والمخجان جمالهم وحسنهم كانوا بيغوتوا والمخجان ودي اي رايكم في كمال ربنا عن جهره عشان الله ما يجازي عن احسن نفس بدل ما احسن لواحد بدل ما احسن على جنات الدنيا الله احسن لي همته في الاخره شو هو حزن جدا دي في كمال في الله ينجي هي ما جلتنا دونك اجاح ما بقى مربط ه عاد يجونهم الثواب عند عاد منازلها الجنة من دونهم ما جنة كان عبدالله كل واحد جنة كان يجي دون الآخر ما بين عاد في ربكم ما تقدمان مدهام مثلاً من من شتى جمالهم في أي ربكم ما تقدمان فيهما عينا نظاها تن عينان نظاها ص لحظ بالماضى، فبأي آل ربكما تكذبان. فيه في ربك تكذبان؟ فيهن أفاتها ثم نحن مرممٌ، فجلاش يا لها، ففوات كيّها، ونحن مرممٌ، فبأي آل ربكما تكذبان؟ فيهن حيرة من حسان، زوجة من حور العين حسان، يعني أهل زواج جمال، فبأي آل ربكما تكذبان؟ حور حور مغسورة في الخيان، حور مغسورة في الخيان، ما بسيء ولا ترحمه بلهم يا في حقتك اصعب من تريد اي اراء عندكم لم سنتدرب لان ابن قبلهم ولا جد عندي حد برنامج تريد اي على رفره حضر المعبدلين حسان بيجلسوا انا بقى على ابو هشام ابو محمد على رفره الفضل ومعبدلين نعمل له على الروش بمعنى سبهل عبقى يعني فإن سنعه اسمع اسمه في زمان النبي وهم أحدهم فبالأي آل ربكما تكريبا تبارك صلى الله الجلال والاكرام يعني انه قال قتل الله وكثر جزائه تبارك صلى الله عليه انها ان التكافر فضل الله على تكافر فضل الله على أهل ضعفه فالاخر للجلال الجلال والاكرام ذي العظمه والجلال والاكرام ذي الاكرام